قوله تعالى كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا زجر عن التلهي والتكاثر المذكور وقوله سوف تعلمون أي تعلمون حقيقة الأمر ومغبة هذا التلهي ثم كلا سوف تعلمون تكرار للتأكيد وقيل إنه لا تكرار لما روي عن علي رضي الله عنه أن الأولى في القبر والثانية يوم القيامة وهو معقول واستدل به بعضهم على عذاب القبر ومعلوم صحة حديث القبر وأنه إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار والسؤال فيه معلوم ولكن أرادوا مأخذه من القرآن الكريم وتقدم للشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه في الكلام على سورة غافر عند قول الله تعالى وحاق بآل فرعون سوء العذاب تقدم له إثبات عذاب القبر من القرآن الكريم وكذلك بيان معناه في آخر سورة الزخرف عند الكلام على قول الله تعالى فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون وهذا الزجر هنا والتحذير لهم رد على ما كانوا عليه في التكاثر كما قال الأعشاء ولست بالأكثر منهم حصن وإنما العزة للكاثري وأصرح دليل لإثبات عذاب القبر من القرآن هو قول الله تعالى وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب لأن الأول في الدنيا والثاني في الآخرة قوله تعالى كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين لو هنا شرطية وجوابها محذوف باتفاق قدره ابن كثير رحمه الله بقوله أي لو علمتم حق العلم لما ألهاكم التكاثر عن طلب الآخرة حتى صرتم إلى المقابل وعلم اليقين أجاز أبو حيان إضافة الشيء لنفسه أي لمغايرة الوصف إذ العلم هو اليقين ولكنه آكد منه قال حسان بن ثابت رضي الله عنه سرنا وساروا إلى بدر لحتفهموا لو يعلمون يقين العلم ما ساروا وقوله لترون الجحيم جواب لقسم محذوف وقال المراد برؤيتها عند أول البعث أو عند الورود أو عندما يتكشف الحال في القبر ثم لترونها عين اليقين قيل هذا للكافر عند دخولها قال المؤلف اذابه الله هذا حاصل كلام المفسرين ومعلوم أن هذا ليس لمجرد الإخبار برؤيتها ولكن وعيد شديد وتخويف بها لأن مجرد الرؤية معلوم كما في قول الله تعالى في سورة مريم وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ولكن هذه الرؤية أخص كما في قوله تعالى في سورة الكهف ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا أي ايقنوا بدليل قوله في آخر الآية ولم يجدوا عنها مصرفا قال وقد يبدو وجه في هذا المقام وهو أن الرؤية هنا للنار نوعان الرؤية الأولى، رؤية علم وتيقن في قوله جل وعلا، لو تعلمون علم اليقين أي علما تستيقنون به حقيقة يوم القيامة لو كنتم تعلمونه، لأصبحتم بمثابه من يشاهد اهواله ويشهد بأحواله كما جاء في حديث جبريل الطويل في صفة الإحسان من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك وقد وقع مثله في قصة الصديق رضي الله عنه لما أخبر بنباء الإسراء فقال صدق محمد صلى الله عليه وسلم قالوا تصدقه وأنت لم تسمع منه قال إني أصدقه على أكثر من ذلك فلعلمه رضي الله عنه علم اليقين بصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يخبر به صدق بالإسراء حتى كأنه يرى وتكون الرؤية الثانية رؤية عين ومشاهدة فذلك هو عين اليقين وقد قدمنا مراتب العلم الثلاث وهي علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين فعلم اليقين ما كان عن دلائل وعين اليقين ما كان عن مشاهدة وحق اليقين ما كان عن ملابسة ومخالطة كما يحصل العلم بالكعبة وجهتها فذلك علم اليقين فإذا رآها بعينه فهو عين اليقين بوجودها. فإذا دخلها وكان في جوفها فهو حق اليقين بوجودها والله تعالى أعلم أيها المستمعون الكرام حسبنا من هذا اللقاء ما قد مضى ولنا بعده إن شاء الله لقاء آخر آملوا أن يتجدد اللقاء بيننا وأنتم بخير